وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وآمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإذَا لَُ الذيِنَ آممَنُ قَالُ آممَن وَإذاَا خَلَو إِلَ شَيَطينهِمْ قَاون إِا مَعَكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئون ال اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ وَيمُدُّهُم فِي تُغْيانِهِمْ يَعْمَهُم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 الذيذ جَعللَكُم الْ الأأَضَ فيِي الرشَعون وَالسَّم أَبِنَا أَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَا إِمَا أَ فَخَْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقلَّكُمْ فَلَا تَجَعللون لللَّهِ أَن دَادَوون وَأَنتُم تعلمون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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ فَمَرَّةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإذ تَرَقناَا بكُم البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ البَحرَ فَ أَن جَينكمُمْ وَغْرَقناَا آلَ فِي الرعونَ وَأَنتُم تَظرُون وَإِذ وَعددَناَا مُسَ أَرربَعينَ لَنَةَ سُم التَخَتُمُعِجنَ مِن بعدِهِ وَأَنتُم ظَالمُون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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى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 وَإِذَا الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 وَيَوْمَ القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا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 كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَْوَى أَن فُسُكُم مستْتَكْبَعْكُمْ فَفرَريقًا كَذَّبَةُمْ وَفَريقًا تَقُتُلون وَقالَاوا قُلُ بُناَاغُلْف بَلَّ عَنَهُم اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَليِيلًَاَّا يُؤمِنون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 وَإذاَا قِيلَ لَهُمْ آمِن بِمَا أَنزَل اللهَّهُ قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِل عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَرَاء أَهُ وَهُوَ الحَقُّ مصَدِّ قَلِّمَا معَهُمْ قُلْفَلِمَ تَقُتُلُونَ أنبياء الله من قبل أَن بِ اللهَّهِ مِنْ قَبللُوا إِ كُنتُم أؤمِنِ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 قل من كان عدوا لجبرئل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَنْ كَانَ عَدُ وَللِ اللَّهِ وَمَلَاائكَتِهِ وَرُرسُلِهِ وَجَبَ رَأ إلَ وَمِكَان إلَ فَإِن اللهَّ عَدُ للِكَافِرين وَلَ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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَبِيرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 وَاتَّقُوا يَوْمَ ال ل تَجِزين نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئَو وَلَا يُقدَلُ مِنْهَا عدْلُ وَلاَا تَ فَعْهَا شَفَعَةٌ وَلهُ يصَرُون وَإِذِ بتَلَ إِبَرَهِ مَرَبّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُ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 كَفَرَ فآمَتَّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا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 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهاً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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَحيَيْثُ مَاكُُم فَوَلّوجُوهَكُمْ شَطرَهُونِ أَلَّا يَكُونَ لَِّ سِعَلَكُمْ حُججَّةٌ إلاا الذي نَظَلَوا مِنهُم إلا الذي نَظَلَموا مِنهُم فَلاَا تَخْشَوهُم وَخْشَوونِي وَلِئُوتٍَّ نِعْمَةِ عَلَكُمْ وَلاعََّكُم تحتَدون.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 إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله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 إه إلَّ هو الرَّحمَانُ الرَّحيِيم إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ والالأَوْضِ وَختتِلَ فيِي الليْلِ وََّهَار وَالْفُلكَِّ التي تَجرِْي فِي البَحْرِ بِمَاَ فَرَّ سَومَا أَنزَل اللهَّ وَمَا أَزَل اللهَّهُ مِنَ السَّماءِ مَِّ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 وَمِنَ الناسَّاسمََ من التَّخِذُ مِنْ دُون اللهَّهِ أَ دَدَ يحِبّ لَهُم كَحُبِّ الله وََّذينَ آممَنُوا أَشَدُّ حُب للِل وَلَويَرَ الذيينَ ظَلَمُ إذ رَونَ العذاابَ أَ القُوَةَ للِلهِ جَمع وَأَ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 كَذَلِكَ يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 ذَلِكَ بأَ اللهَّه نَزَّد الكِتاب بِحَّ وَإِن الذي نَاختَلََفُوا فيِي الكتاب فِيشِ قاقٍ بَعيد.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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على مَا هَدَاكُمْ ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا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 علمَ اللهَّهُ أنكُم كُم تُم تَغْتَالونَ أَفُسَكُمْ فَتَابَ لَكُم وَفَعًَاكُ فَالْآَ بشررهُ وَبتَغوا مَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكم وَكُلوا وَشْرَبُ حتىَا يَيتَبَييَنَ لَكم الخَيطُ الْ الأأَبضُ مِنَ الْ الخَيطِ الأسوَد مِنَ الْ الفَجرثُةم مُ الصّامَ إلى اللي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 زُينَ للَّذين كَفَوُ الحياةُ الدُّنيَا وََسْخَرونَ مِنَ الذينَ آمنوا والَّذين التَّقَ فَووقَهُم يَوومَ القامَ واللههُ يَرزقُ مَ شَاب أ بِغيرحِ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 ام حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وانزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله هل إِ نَصرَ اللهَّهِ قَرمَ يَسْأأَلُونكَ ماذاَا يُ فِقُ قُلْم أَثَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَل الْوَالِدَينِ وَالْأَقرَبينَ وَالْيَتَمَا وَالْمَسكين وَبِنِ السبيل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 في وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْطَهَّرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم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 وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها وَلَا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله قتلن ولكن الله يفعل ما يريد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 مِ إَِّ بم شَ وَوسِعكُ سهُ السماواتِ وَأَرض وَل يأودهُ حِفظهُمَا وَهُوَ الع العظيم ل إِكْاهَ في الدينم قتَّبَ نَ الرشدُ منِنَ ال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 هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال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 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا أَتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذينَ يوم فِ قُون أَمولَهُم فِي سَبيل اللهَّهِ كَمَثَ لحَبَّةٍ أَبتَت سَبع سَناابِلَ فِي كُلِّسُبُلَةٍ مِأَتُ حَبَّ واللَّهُ يُلاعفُ لِمَ شَ واللَّهُ اسِعٌ عَليم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 للِفُقَراء إِ الذيينَ أُحصِر فيِي سَبين اللهِ لاَا يَسْطيعونَ ضَربًا فِي الأررض يَحْسَبُهُمجهِلُ أغْنِيي أَمِنَ التعفُّ في تَععرففهُم بسمَاهُم تَععرففهُم بسمَاهُم لا يسألون سَأِحَافَ وَما تُ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 وَاتَّقُ اللهَّ وَيُعَِّمُكُم اللهَّ واللهَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَم وَإِن كُنتُم علىى سَفَرون وَلَمْ تَجدوا كاتِبًا فَِهَم م قُبُضَ فإن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعضًا فَالُْؤّ الذيئؤتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَْيَتَّقِ الله رَّه